ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م لام ا للعلوم ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق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 ف ا ل ر ا س خ و ن في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما يذكر إ ل ا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة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 ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماب قل أ انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة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 واننا آ م ن ا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا إ ل ه إ ل ا هو والملائكه وولو أ العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين ومن ََ يفعل ََْ ذلك َِ فليس َََْ من َِ الله َِّ في ِ شيء ٍَْ الا َّ أ َ ن تتقوا ََُّ منهم ُِْْ ت ُ ق َ ا ه ُ ويحذركم ََُُُُِّ الله َُّ نفسه ََُْ و َ إ ِ ل َ ى الله َّ المصير ِ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 فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى آ د م ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض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 قال رب أ ن ا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب ج ع ل لي آ ي ة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 ورسولا الى بني إ س ر ا ئ ي ل اني قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم أني أخلق لكم من لكم اني ل ط ي أ ن اخلق لكم من الطين, كهيئة الطين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 وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التجارب ت و ر ا ه و ل أ ح ل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب ا ي ة من ربكم فاتقوا الله و أ ط ي ع و ه إ ن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 ج ك ف ي ه م ن ب ع د ماجاك ء م ن ا ل ع ل م ف ق ل ت ع ا لاو ندر أ ب ن ا ء و أ ب ن ا ء ونساء ونساء ونساء ونساء ونساء ونساء و ن ا ء و ن وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على ان ك هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله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 الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقول و اشهدوا باننا مسلمون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 و ه ذ ا النبي والذين آ م ن و ا و الله ولي ا ل م ؤ م ن ي ى ا ئ ف ة من أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل و ي ض ل و ن ك م و م ا ي ض ل و ن إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ش ع ر و ن يا أ ه ل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله و أ ن ت م تشهدون و تلبسون وتكتمون وأنتم ن يا الكتاب الحق بالباطل وتكتمون الحق أهل لم ل ت م ع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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحجكم و عند ربكم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 ومن أ ه ل الكتاب من إ ن تامنه بقرطار يؤده إ ل ي ك ومنهم من إ ن تامنه بدينار لا يؤده إ ل ي ك إ ل ا ما دمت عليه قائما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 ا ل م ت ق ي ن إن ا ل ذ ي ن ي ش ت ر و ن ب ع ه د ا ل ل ه و أ ي م ا ن ه م ث م ن ا ق ل ي ل ا أ و ل ئ ك ل ا خ ل ا ل ه م في ا ل آ خ ر ة و ل ا ي ك ل م ه م ا ل ل ه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 وان منهم لفريقا يلوون أ ل س ن ت ه م بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله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 وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ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 ثم جاءكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن ه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 بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون أ ف غ ي ر دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل آ م ن ا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط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 وما نكف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم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 وما تنفقوا من شيء ف إ ن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إ س ر ا ئ ي ل إ ل ا ما حرم إ س ر ا ئ ي ل على ن ف س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 ب ع ان ملة إبراهيم ح اول بيت يوضع للناس للذي ب ب ك موسوعه ب ا ر النابلسي ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه حج البيت م ن ا س ت ط ا ع إ ل ي ه س ب ا ل ن كفر فإن ا ل ل ه غ ن ي عن ا ل ع ا ل م ي ن ق ل ي ا أ ه ل ا ل ل ك ت ا ب م ي ه موسوعه ا ل ل ه و ا ل ل ه ش ه ي د ع ل ى ما ت ع م ل و م الاسلاميه ت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 يا ايها الذين آ م ن و ا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وَكَيْفَ تَكْرِينَ ومن أ ت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله آيات وفيكم م و يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط مستقيم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 بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاح افره من النار فانقذكم أ منها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 موسوعه ا ل ن ك ر و أ و ل ئ ك هم ا ل م ف ل ح و ن و ل ا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ت ف ر ق و ا و ا خ ت ل ف و ا م ي ه لما جاءهم البينات و أ و ل ئ ك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى الدجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت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 ولو آ م ن أ ه ل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضروكم إ ل ا أ ذ ى ق ا ت ل ك م ي و ل و ع ه ا ل أ د ب ا ر ثم ل ا ي ن ن ص ر ضربت و ع ل ي ه م ا ل ذ ل ة أ ي ن م ا ثقفوا إ ل ا بحبل م ي ه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 وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين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 وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا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 ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله, وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آ م ن ا واذا خلوا ع ظ ي م وعبوا الأنامل عليكم الغيظ من、الغير. قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور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 واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ ه م ّ الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما لكم آلاف بشرى هذا جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من رب وجنات لفضيله من ت ح الدكتور ا محمد راتب النابلسي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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أ ش ر ك و ا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر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 و ل ا تلون ع ل ى أحد و ا ل ر س و ل ي د ع و ك م في أ خ ر م ك م ف أ ث ا ت ب ا ل ن ا ب غ م ي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 ا ل غ موسوعه أ م ا طائفة م ن ك و ط ا ئ ف ة قد أهمتهم أ ن ف س ه م ي ظ ن و ن ب ا ل ل ه غير ا ل ح ق ومن يحقظن الجاهليه يقولون هل لنا من ا ل أ م ر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إ ل ى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 ولئن قتلتم في سبيل الله او متم ت لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متم ت او قتلتم لالى الله تحشرون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 إ ن الله يحب المتوكلين إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ي ت ل ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم ما اصابته ك م ص ي ب ه قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن ا هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م ان الله على كل شيء قدير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 والله اعلم بما يكتبون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 الذين ا ق ل و ا الله إن ع ه د إ ل ي ن ا أ ل ا نؤمن ل ر س ي للعلوم ا ر ق ل ا س ل ا ء ك م ر س و ه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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض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 فقد أخزيته وما لهم ل ظ ا ي ن من انصار ربنا إننا سمعنا منادي ان ن ا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آ م ن و ا بربكم ف آ م ن ا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 إ ن ك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل منكم من ذكر أ و انثى بعضكم من بعض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 ق ا ش ع ي ن لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لهم أ ج ر ه م عند ربهم ان الله سريع الحساب